ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه كتب فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير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 ثم من نطفة ثم من عَلَقَةٍ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ومنكم kum, ma jjuta ila. Uamodeli l-rumbulini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 وَإِنَّ صَوَابَتُ فِتْنَتٍ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَلَا أَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو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 إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا ولا آخرة فليمدد بسبب إلى فليمدد بسبب إلى ثم مَن يَقْطَعْ فَالْيَوْمَظُهُرَ هَلْ يُذْهِبَنَّ مَا يَفْعِلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يريد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 Alem تَرَ أن الله يسجد له مَن fi السماوات وَمَن في الأرض والشمس وَالْقَمَرُ والنجوم والجبال والشجر والدواب wal nujom wal وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم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 وَهُدًى ila الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدًى إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ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 فاجتنبوا الرجس من لوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فَكَأَنَّمَا خر من السماء فتخطفه الطير أَوْ تهوي به الريح فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لكم فيها منافع الى اجل مسمن ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة لنعاب فإلهكم إله واحد فله أسلموا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 والبُدَنَ جَعَلَ لَهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَذْكُرُوا سَمَاء اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ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 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ لَّلَّا إِنَّهُ يَقُولُ رَبُّنَا اللَّهُ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 فكأي من قريتنا اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبير معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اسمعون بها فانها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده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 Siedzieliśmy się w tej chwili w tej chwili w tej chwili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 الشيطان. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 ويمسك السماء تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرءوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم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 قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبيس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دود الله لا يخلق ذبابا ولا وجه تم عولا يسلبهم الذباب شيء ألا ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره Inna Allaha laqawiyyun aziz. Allahu yastafi min al-malaikat rusulou wa min an-nas. Inna Allaha sami'un baciir. Yalamu ma biin ayydihim wa ma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 Wszystkie prawa